وكان يتحدث فيها عن شروط الدعاء نعم يا ولدي فماذا كان آخر ما قاله في ذلك؟ كان آخر ما قاله تلك النصيحة التي وجهها علي رضي الله عنه لنوف البكالي حيث قال له يا نوف إن الله أوحى إلى داود أن مربني إسرائيل ألا يدخلوا بيتا من بيوتي إلا بقلوب طاهرة وأبصار خاشعة وأيد نقيه فاني لا استجيب لأحد منهم ما دام لأحد من خلقي مظلمه فتح الله عليك يا ولدي نستطيع الآن أن نواصل لقاءنا مع الإمام فهيا بنا إلى الكتاب الجامع وإمامنا القرطبي سبحان الله والحمد لله وأمريك صباح الله والله والله, والله, والله, والله, والله ولا حول ولا رب ولا إلا إلا إلا إلا عظيم قال علماؤنا ولا يقول الداعي اللهم أعطني إن شئت اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت بل يعرى سؤاله ودعاءه من لفظ المشيئة ويسأل سؤال من يعلم أنه لا يفعل إلا أن يشاء وايضا فإن في قوله إن شئت نوعا من الاستغناء عن مغفرته وعطائه ورحمته كقول القائل إن شئت أن تعطيني كذا فافعل لا يستعمل هذا إلا مع الغني عنه وأما المضطر إليه فإنه يعزم في مسألة. ويسأل سؤال فقير مضطر إلى ما سأله روى الأئمة واللفظ للبخاري عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم فليعزم المساله ولا يقولن اللهم إن شئت فأعطني فإنه لا مستكره له وفي الموطا اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت قال علماؤنا قوله فليعزم المسألة دليل على أنه ينبغي للمؤمن أن يجتهد في الدعاء ويكون على رجاء من الإجابة وألا يقنط من رحمة الله لأنه يدعو كريما قال سفيان بن عيينة لا يمنعن أحدا من الدعاء ما يعلمه من نفسه فإن الله قد أجاب دعاء شر الخلق إبليس قال رب فانظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين وللدعاء أوقات وأحوال يكون الغالب فيها الإجابة وذلك كالسحر ووقت الفطر وما بين الاذان والاقامه وما بين الظهر والعصر في يوم الاربعاء واوقات الاضطرار وحالة السفر والمرض وعند نزول المطر والصف في سبيل الله كل هذا جاءت به الاثار وياتي بيانها في مواضعها وروى شهر بن حوشب ان ام الدرداء قالت له يا شهر الا تجد القشعريره قلت نعم قالت فادع الله فإن الدعاء مستجاب عند ذلك وقال جابر بن عبد الله دع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد الفتح ثلاثة يوم الاثنين ويوم الثلاثاء فاستجيب له يوم الأربعاء بين الصلاتين فعرفت السرور في وجهه قال جابر ما نزل بي أمر مهم غليظ إلا توخيت تلك الساعة فأدعو فيها فأعرف الإجابة المسألة الرابعة قوله تعالى فليستجيبوا لي قال أبو رجائن الخرساني فليدعوا لي وقال ابن عطيه المعنى فليطلبوا أن أجيبهم وقال مجاهد وغيره المعنى فليجيبوا إليه فيما دعوتهم إليه من الإيمان أي من الطاعة والعمل ويقال أجاب واستجاب بمعنى ومنه قول الشاعر فلم يستجبه عند ذاك مجيب أي لم يجبه والسين زائدة واللام لام الأمر وكذا وليؤمنوا وقوله تعالى لعلهم يرشدون الرشاد خلاف الغي وقد رشد يرشد رشدا ورشد يرشد رشدا لغة فيه وارشده الله والمراشد مقاصد الطرق والطريق الارشد نحو الاقصد وام راشد كنية للفقره وبنوا رشدا بطن من العرب وقال الهروي الرشد والرشد والرشاد الهدى والاستقامة ومنه قوله تعالى لعلهم يرشدون والآن ننتخل إلى الآية التالية وهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وحل لكم ليلة الصيام الرفس إلى نسائكم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 أحل لكم لفظ احل يقتضي أنه كان محرما قبل ذلك ثم نسخ روى أبو داود عن ابن أبي ليلى قال وحدثنا أصحابنا قالوا وكان الرجل إذا أفطر فنام قبل أن يأكل لم يأكل حتى يصبح قال فجاء عمر فأراد امرأته فقالت إني قد نمت فظن أنها تعتل فاتاها فجاء رجل من الأنصار فاراد طعاما فقالوا حتى نسخن لك شيئا فنام فلما أصبحوا أنزلت هذه الآية وفيها احل لكم ليلة الصيام الرفس إلى نسائكم وروى البخاري عن البراء قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي وأن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما وفي رواية كان يعمل في النخيل بالنهار وكان صائما فلما حضر الإفطار اتى امراته فقال لها اعندك طعام قالت لا ولكن انطلق فاطلب لك وكان يومه يعمل فغلبته عيناه فجاءته امراته فلما رأته قالت خيبه لك فلما انتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ففرحوا فرحا شديدا ونزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وفي البخاري ايضا عن البراء قال لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كلها وكان رجال يخونون انفسهم فانزل الله تعالى علم الله انكم كنتم تخفانون انفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم يقال خان وخْتَانَ بمعنى من الخيانه اي تخونون انفسكم بالمباشره في ليالي الصوم ومن عصى الله فقد خان نفسه اذ جلب اليها العقاب وقال القتبي اصل الخيانه ان يؤتمن الرجل على شيء فلا يؤدي الامانه فيه وذكر الطبري ان عمر رضي الله تعالى عنه رجع من عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد سمر عنده ليلة فوجد امرأته قد نامت فارادها فقالت له قد نمت فقال لها ما نمتي فوقع بها وصنع كعب بن مالك مثله فغدا عمر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعتذر الى الله وإليك فان نفسي زينت لي فواقعت أهلي فهل تجد لي من رخصة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن حقيقا يا عمر فلما بلغ بيته أرسل إليه فأنبأه بعذره في آية من القرآن فنزلت علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن المسألة الثانية قوله تعالى ليلة الصيام الرفث الرفث كناية عن الجماع لأن الله عز وجل كريم يكني قاله ابن عباس والسدي وقال الزجاج الرفث كلمة جامعة لكل ما يريد الرجل من امرأته وقاله الأزهري ايضا وقال ابن عرفة الرفث هاهنا الجماع والرفث التصريح بذكر الجماع والاعراب به قال الشاعر ويرين من انس الحديث زوانيا وبهن عن رفث الرجال نفار وقيل الرفث أصله قول الفحش يقال رفث وارفث اذا تكلم بالقبيح ومنه قول الشاعر ورب اصراب حجيج قضمي عن لها ورفف التكلم وتعد الرفث بي الى في قوله تعالى الرفث الى نسائكم وانت لا تقول رفثت الى النساء ولكنه جيء به محمولا على الافضاء